بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون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 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتره قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أجري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به